يوسف بصوت القارئ فواز الأسد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا نزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك بما اوحينا اليك هذا القران وانكم لتمرون قبره وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 لَمْقَضِ إِنْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبَ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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 مت به وهم بها لولا أرآه لها لغضب كذلك لنصرف عنه السوء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 إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكآ واعتدتتهم متكئا واتت كل واحده منهم سكینا وقالت وقالت خرج عليهم فلما رايناهم أَكْبَرْنَهُ وقطعن ايديهم وقلنا حاشا لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولا يقدر الله وته عن نفسي فاستعصم ولا الا ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب وَإِلَّا مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم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 إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني ترفت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها انتم اباؤكم انتم اباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما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 فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني ارى سبع بقرات سمان يأكلهن ياكلهم سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضواط أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهم ودك رب عدة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا, إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهم يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به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 قل حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت مغاوت العزيز الان حصحص الحق ان راودته عن نفسه ان لمن الصادقين Soiento que no me cuedé por el mal y que Dios no les 바�uda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 لا استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على حزن الأرض إني حفيظ عليم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 في الكيل وأنا خير المنزلي فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.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 قال لن ارسله معكم حتى تاتوني موثقا من الله حتى تاتوني موثقا من الله لا به الا ان يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْا مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِين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 عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون ولم دخلوا من حيث أمرهم ابوه ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ان الله حاجه في نفس يعقوب قضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَّاهُ إِلَيْهِ أَخُوهُ قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه Onun 찾아 jede Te oczywiścieEsby set He the 곡 of the specific and mainlegeners in his dreams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 كذالك كيدنا ليوسف ما كان لياخذ اخوه في دين الملك الا ان الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم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 أَبَى شَيْخٌ كَبِيرًا فَخَلَّ أَحَدُنَا مَكَانًا إِنَّنَا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعًا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا فَلَمَّا سَتِئَسُ مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّاً قَالَ كَبِيعُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقَ مِنَ اللَّهِ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 ابنك سرق فقولوا يا ابانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين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 وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وبيضت عيناه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله اللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ حتى حَتَّى تَكُونَ حَرَضَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضَ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي الله اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ الله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 قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا ان من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين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 ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إِنَّكَ لفي ضلالك القديم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 فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك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 وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن اكثر بالله الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أن تأتيهم غاشية من أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 عليهم من أهل القرى، فلم يسروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولداع الآخرة خير للذين اتقوا فلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء.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 ولكن تصدق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا وهدا ورحمة لقوم يؤمنون. وفي الختام نسأل الله أن يرزق القارئ والمستمع الأجرة والمثوبة. الهندسة الصوتية والإخراج الفني. أبو أسامة. أبو أسامة. نبيل المنصري. نبيل المنصري صاحبكم من التقديم علي الغامدي ونستودعكم الله على أمل يتجدد وموعد بالجديد غير محدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته